والزانية لا ينكحها إلا زَانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرلون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحنته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم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 ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أشياء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَلَا عَن ذِكْرِ اللَّهِ عليكم وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ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 ولا يأتني احد فضلن منكم والسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ألا تحبون أيه غفر الله لكم والله غفور رحيم اللهم اغفر لنا اللهم اغفر <تصفيق>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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذاكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم هو أزكى لكم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 إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدي نزنهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإذبة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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبركم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور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 يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اللهم يا مقلب القلوب ثبت ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب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 أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحابا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترا الودق يخرج من خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ من يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ والله خلق كل دابته مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير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 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتطه فأولئك هم الفائزون وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَאَنَّ مَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُ قُلْ لَا تُقْسِمُ طَاعَةً مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبرهم، لَهُمْ يمكّنن لهم دينه الذي اتضالهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الوسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا ت لا يرجون نكاحا فليس عليه النجناح أي يضع نثيابه فليس عليه النجناح أي يضع نثيابه غير متبرجات بزينة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 فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شَئَتْ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُ دُعَاءً وَسُلْطَانٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا